الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمَ يَنَّ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ